Allah al-Rahman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 وكل ضلاله في النار اللهم عجلنا من النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم طبعا نزلنا مع اول باب وهو باب وقوت الصلاه واول حديث فيه وقد اخذنا في الحصه الماضيه باب وقوت ثم وقفنا عند الصلاه مع بعض المسائل تتعلق بالوقت قبل الدخول في الصلاه اذا باب وقوتي الصلاه قلنا ان الوقت جمع كثره جاءت على فعول وقلنا ان السبب في ذلك هو نعم. بسبب طبعا تكرارها كل ليس كل يوم وإنما تتكرر في كل يوم من أيام السنة فلذلك صح أن تأتي بجمع الكاترة طبعا وكذلك قلنا من عن الاجر العظيم أحسن اجتمالي على أجر العظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحديث القدسي إنما هي خمس وفي الأجر خمسون وفي الاجر خمسونتين ثم كنا أن الوقوت مأخوذ من أقة يؤقت بمعنى حدد بمعنى حدد أي جعل وقتا معينا للصلوات والمواقيت هي قسمة مواقيت زمانية ومواقيت مكانية المواقيت الزمانية هي المتعلقة بالصلاة والتي هي متعلقة بالصيام كلها من المواقيت الزمنية فنجد أن الصلاة في وقت معلوم إن الصلاة كانت على الميمين كتابا موقوتا بمعنى مؤقتا يعني في وقته لا يزيغ عنه لا يمينا ولا يسارا الا طبعا ما ورد ويكون من باب الرخصة ما ورد في الجمع تقديم الصلاة أو تأخيرها، تقديم إحداها إلى الأخرى أو تقديم الأخرى إلى الأولى، كتقديم صلاة العصر إلى الظهر وصلاة المغرب إلى العشاء والعكس كذلك تأخير صلاة المغرب إلى العشاء وصلاة الظهر إلى العصر وإنما هذه رخصة هذه رخصة طبعا لما كانت رخصة بقي الأمر على أن الصلاة يجب أن تكون في وقتها يجب أن تكون في وقتها ومن أخر الصلاة عن وقتها شملهم قول باري جل وعلا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إذا فخلف من بعدهم يعني من بعد. القرون المفضلة خلف أضاعوا الصلاة أضع الصلاة هل معنى ضيعوها بمعنى تركوها بالكلية الجواب لا إنما ضيعوها أخروها عن وقتها كما قال ابن عباس لما سئل عن هذه الآية قالس المراد أنهم اخ يعني تركوها بالكلية فهذا لا نقاش معه لأنه يرد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بين الكفر والإيمان ترك الصلاة بين الكفر والإيمان، ترجم الصلاة. انما الآية منصبة على أشخاص معينين، بمعنى أخر، يتهاونون في الصلاة فلا يأتون بها في وقتها، كما هو العادة من كثير من الناس أنه يجمع الصلاوات ككل ويأتي بها دفعة واحدة. يجمع الدهر والعصر والمغرب والعشاء ويصليها ويقول طبعا من أجل العمل لم أجد وقتاً نقول لا بارك الله في هذا العمل الذي يضيع ماذا؟ يضيع وقت الصلاة ولذلك لا حق في الإسلام لمن ضيع الصلاة أرض العقب والسلام إذا أخروها عن وقتها فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير ذكر أسباب يعني في اضاعتها اضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يعني السبب في ضياع الصلاة هو اتباع ماذا؟ الشهوات. الشهوات والشهوات كثيرة والشهوات كثيرة ليس الشبهات إنما هي شهوات في النفس لان النفس اماره بالسوء إلى مره إذا هي اماره بالسوء ودائما كما قلنا أن الشيء الممنوع هو مرغوب الشيء الممنوع هو مرغوب والصلاه ثقيله وهي كبيره لقوله تعالى وانها لكمره إلا على الخاشعين فيدرك ليست المساله اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصابه غم او هم قال لبلاد رضي الله عنه اريحنا بها يا بلال اريحنا بها وكأن الإسلام حالنا يقول أرحنا منها وليس أرحنا بها لأننا نجد أن الصلاة ثقيلة علينا والذي يدل على ذلك هو حالنا نحن في الصلاة حالنا في الصلاة يبين ذلك كيف هو الركوع كيف هو السجود آل طمئنان ذكر الله جل وعلا الخشوع فيها وهذا الذي ارتفع نصأل الله العفو والعافية والسلام وأول حرار يرتفعه بنسبة للإسلام هو الخشوع في الصلاه فاذا ذهب الخشوع ذهب في الصلاه وتوالت عرى الاسلام وتوالت عرى الاسلام نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على دينه إذا تبع الشر فسوف يلقون غيا والغي كما قال ابن عباس غيره الغي هو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه وهو ساكن من يتهاوى بسمعه، وقيل أن هذا الواد أن النار أودية النار أودية، وهذا الواد تستعيد جهنم منه في اليوم سبعين مرة. هذا الواد تستعيد منه جهنم في اليوم سبعين مرة. معنى من شدة حره من شدة حره، لأن النار أكل بعضها بعضا كما في الخبر. عن النبي صلى الله عليه وسلم ها فاكل بعضي بعضا فجعلني متنفسا فجعل الله سبحانه وتعالى لله متنفسين متنفس في الشتاء ومتنفس في الصيف فالمتنفس في الشتاء هو ما تجدونه من شده الصقيع ما سلككم في صقر وقل ان الصقر هو شده البرد نص الله عفو العبد والسلام تتحول تتحول إذن ما تجدونه من شدة الصقيع في البلد هذا متنفس النور وقال المتنفس الذي في الصيف ما تجدونه من شدة الحرب هذا متنفس نور أكل بعضها بعضا لأن لم تجد ما تأكله يبدأ ياكل بعضها بعضا نص الله عفو العبد والسلام إذن مواقيت زمانية وكما قلنا رمضان أيضا مواقيت زمانية وقد الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر صيام ذلك الشهر الذي هو رمضان إذن مواقيت زمانية والمواقيت المكانية مختصة بالحج مختصة بالحج ولذلك هي المواقيت التي لا يجوز للحاج أو المعتمد أن يمر عليها إلا وقد أحرمها قبل ان يتعداها لابد ان يحرم قبلها ادي تسمى المواقيت المكانيه وده قال وقصر النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الحج والعمره مواقيت طب كل يقول لي مواقيت ان شاء الله تعالى هذا بالنسبه للمواقيت وقلنا ان يحيى بنه كير على غير الرواة البقيه كلهم رواوها بباب وقوت ولكن يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس إلى ان إليها يقولون إلى الوقت الذي يصلي فيه الناس خمس صلوات في اليوم ان قال يقولون ان الناس قال ان والصلاه لما اطلقها او جاءت بالالف واللا لما تاتي بالالف واللا معناها المقصود من استقراء الجنس معنى كل الصلاه تشمل الفريضه والنافله اليس كذلك بلد اذا تشمل النافله وكما تشمل الفرد من باب اولى الا ان المؤلف لم يقصد هذا لان النافله مطلقه لا توقيت للمثبتة بالنسبة لها الا ما كان من النوافل ما هو مرتبط بالفريضه ما هو مرتبط بالفريضه لان عندنا نوافل نوافل مطلقه وعندنا نوافل مقيده ما يسمى بالرواتب هذه انما الرواتب تفعل في وقت معين كذلك مثل نافله الضحى كما سيأتي اذا تلك الراتب هي مرتبطة بفريضتها ولذلك لا يجوز صلاة الراتبة لفريضة ما إلا بعد دخول الوقت إلا بعد دخول الوقت مثل عندنا صلاة الظهر لها راتبة قبلية ولها بعديه بعدية إما يصلي الإنسان ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر أو يصلي كما ورد أربعاً قبل الدهر وأربعاً بعد الدهر هذه تسمى راتبة وسميت راتبة لأنها لها ارتباط وطيد بفريضتها ارتباط وطيد بالفريضة إذن متى تبتدئ أو تبتدئ الراتبة إنما تبتدئ بعد دخول الوقت من جيش واحد يريد أن صلي الراتبة قبل دخول الوقت نقول تلك نافلة مطلقة ما لم تصادف النهلة ما لم تصادف توقيت النهي كما سيأتنا إذا الراتبة لا تصلى إلا بعد الأذاب عندما يؤدن الظهر يأتي الإنسان ويصلي الراتبة إما ركعتين قبل الظهر أو أربعة قبل الظهر الراتبة بعد الصلاة تكون كذلك مصعوبة بعد الصلاة عندما ينتجي الإنسان من الصلاة يصلي الراتبة ركعتان كذلك أو ركعتان أربعة إذن هذه بالنسبه للراتبة كذلك بنسبة للضحى لها توقيت وإن كان توقيتها مطلق من ناحية دون أخرى فنجد أن الضحى يبتدئ وقته من بعد طلوع الشمس Ila قبل al tym roku w tym roku قبل tym roku قبل tym roku w الظهر قبل الظهر بخمس 45 دقيقه ما الدليل على ذلك لان عندنا الضحى بضم الضاد هو وقت الضحى وعندنا بالفتح هو وقت القيلوله وقت القيلوله اذا فرق بين الضحى والضحى والذي يبين ذلك ما ورد في سنن الترمذي أن الصحابه رضوان الله عليهم كانوا يقيلون وقت الضحى. كنا نقيل كنا وقت الضحى. ووقت الضحى قبل صلاة الظهر بقليل. قبل وقت الظهر لا قبل. ضحى نعم قبل. القيلولة قبل وليس بعد. الناس عندهم عادة من قيلولة بعد صلاة الظهر لا القيلولة تكون قبل صلاة الظهر وإذا كان يتركون العمل في هذا الوقت لأن الشمس كما سيأتينا في الحديث أنها كانت تقف في كبد السماء فإذا وقفت الشمس في كبد السماء اشتد الحر وسمي الهجير وسيأتينا لماذا سمي الهجير؟ لأن هذه الصلاة تسمى بصلاه الهجير ايضا يعني صلاه الظهر لماذا سميت بالهجير فلذلك كان يهجر الانسان عمله في هذا الوقت كان الإنسان يهجر عمله في هذا الوقت يعني عنده فكانوا يهجرون لانه لشده الحرب ولان جهنم والعياذ بالله طبعا تستقي وتستعين من ذلك الوقت لذلك نهي عن الصلاة فيه من المواقيت المنهي عنها يعني مطلق النافله ولذلك لا يجوز الصلاه الا بعد زوال الشمس اذن الضحى عندنا متى من, من طلوع الشمس الى قبل صلاه الظهر كما قلنا بأربعين او خمسة وأربعين دقيقه وبعدها يدخل وقت الضحى اذن هذا وقت الضحى والضحى فرط فيها كثير من الناس وأنت مطالب يا عبد الله أنك تتصدق في كل يوم بستين بعد المائة الثالثه من الصدقة في كل يوم وستين صدقة مطالب أنت بأن تتصدق ب360 صدقة في كل يوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه أحدكم صدقة هذا هو السلامه والمفصل السلامه المراد بها مفصل العظيم شوف النبي صلى الله عليه وسلم قديم رغم انه امي هذا مختص صلى الله عليه وسلم في طب العظام لا من اخبره الله كيف وستين مفصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسبيع على كل سلامه احدكم صدقه قال فأمرك بالمعروف صدقه ونهيك عن المنكر صدقه وابتسامتك في وجه اخيك صدقه والصدقه صدقه وإعانتك لاخيك صدقه أيش حرب متى جمع لن تصل في اليوم كم لم لما أن أصله نقول يوم الله يسمع وإن كنت لا تصل ها طبعاً من كل جماعة كتني مفصل سبحانك رب شوف الرحيم بأمتي صلى الله عليه وسلم قال ويجزئك عن ذلك كله ركعتي الضحى بلا عليكم مش مغبونين مغبوني. من منا يصلي صلاة الضحى على دع بينك ربي صلاة الضحى جورجيا ركعت الله يخليك ابليس انتبه لا قعدنا لهم صراطك المستقيم شوف ركعتي الضحى قوله عرس ويجزئك من ذلك كله يعني تقولك على 360 وستين صدقه التي هي تصبح منزومة عليك بقوله عرس يصبح على كل سلام احدكم صدقه لماذا لأن شكر لله جل وعلا انه عافاك من البلاء ورزقت تلك الصحة فقمت بعافية وكثير من الناس مرضى لا إلا, إلّا الله تحتاج إلى شكر تحتاج إلى صدق أين أنت من هذا نص الله العفو العفو السمر إذا ركعتين ما بدك إن ركعتين بأربع ما بدك إن كانت ست ما بدك إن وصلت إلى صلاة الأوابين ثمان ركعات نعم yeah. ويشمرون لما ها؟ شمر ولذلك يبدا اولا احرص على ركعه لمده معين ثم بعد ذلك اضيف اليها ركعه حتى اعتادة. حتى اعتادة. تعتاد عليها ثم بعد ذلك اضيف انت غدي معلش سله عندك جدوعه واحده نفس الصوره نقول لنا حكمه بارده النفس تبقيته ينسبع على الرضاع وإن تختمه نظفين النفس الحال على حال ساعات تحتاج إلى ترويض النفس تحتاج منك إلى ترويض وليكن في علمك أن كل ما لا تحبه النفس يكون تقيل عليها كيف تتمنى أن تتخلص منه بسرعة فما بالك أن اضيف الى إلى ذلك طبعا jest sama robić w tym الشيطان się do معنى الترويض الشرعي قول الله جل وعلا قد ابنها من زكاها وقد خاب عبدالي من زكاه من روضها على الطاعه فمنها من روضها على الطاعه قد افلح من زكاه وقد خاد من دسته انت انظر لذلك كل الناس يبدو كما قال عليه الصلاه والسلام كل الناس يبدو فمتع نفسه فمعتقها او موبقها يعني انظر دع للصيفين والشك الذي لا تعتقد من النار او التي تدخلها مالا في النار والعياذ بالله إذا نصيغوا على كل سلامة أحدكم، خلينا نجد خرجوا من هنا يا أن لا تفوتنا إن شاء الله تعالى بعد الفرائض. ما تكونش فعلت من الكثير من الناس، آه؟ يعني من الأشياء التي يؤسف لها يل وال... الأسف الشديد، ولكن تلبية عليها، ووأن الناس يهتمون وهذا تف من بدء الجسم. يهتمون. بالمسائل النافلة على الفريضه انت ها اصروايه <تخاف> قبل رمضان او شهر رمضان الناس الله سبحانه ان يبلغنا اياه وان يتقبل منا ما مضى من رمضان اذا الان عندنا هو قبل رمضان تجد الناس مما كان لا يحافظ على صلاه الفريضه صلاه الجماعه واذا تجيده انه يبدا في المسارع والمضاربه والغوات والصباح والمضاربة على الأماكن في صلاة ماذا؟ التراويح وتقدر تبقى بها النهار فاتوا صلاة العشاء وجاء أشياء صلاة العشاء يضريضا ويتضرب على صلاة ماذا؟ التراويح هذا إنما استزله الشيطان على لأن الله سبحانه وتعالى أول شيء هو ما الفريض الا انك تجلس فريضا لكن لا تنفعك بشيء فريضا اولا لذلك قال من عاد لي وليا في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحار وما تقرب الي عبد بشيء احب الي اسمعوا احب الي مما افترضته عليه ولا زال العبد يتقربها ولا زال العبد يتقرب بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به سمعه الذي يسمح به يده الذي يركش بها رجله الذي يمشي بها ولئن استعادني لأعيدنه ولئن سألني لأعفيدنه لا لا لا لا اللهم ما شاء الله منكم أول شيء الذي تحرص عليه هو ماذا هو الف... أول ما طلب منك هو المفروض ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل لماذا لا ولا ولم يكون معه يعني عندك علم يقين أننا مقصرون والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم لا يصلي تصلي وليس من صلاته الا تسعها او ثمنها او سبعها او سدسها أو خمسها او ربعها او ثلثها او نصفها ولم يقل كلها مقصرون مجيد كل ذلك هل فجوع أبدا إذن أو كلها لا إنما أو نصفها وإذنك يقول باري جاء على يوم القيامة للملائكة أنظروا لعبدي هل من نفل فاجبروا له صلاة هل من نفل فاجبروا له صلاة لنفتر نوافع حتى نجبر الصلاة ولكن جاء بعد الفرض يقول لأولا مع الجمعين اذا عرفنا المواقيت المكانية والمواقيت الزمانية قال باب وقود الصلاة ثم قال الصلاة وقلنا أن الصلاة طبعا دخل فيها الفرض والنفي، إن أن المراد هنا بالذات باب وقود الصلاة صلاة فريغة لأن الحديث في سياقه إنما يراد به توقيت الصلاة الفريضه واضح طيب اذا الباب وقود الصلاه والصلاه في اللغه هي الدعاء الصلاه في اصل وضعها في لغه العرب هي الدعاء تقول صلى على فلان بمعنى دعا له بمعنى دعا له هذه اللغه الا ان في الشرع ان الصلاه هي اعمال مخصوصه في وقت مخصوص على كيفية مخصوصة مبتدا بالتكبير مختتمه بالتسليم هذه هي الصلاه اذا انتقلت من الحقيقه اللغويه الى الحقيقه الشرعيه لان الحقائق عندنا يا عباد الله ثلاث حقيقه لغويه وحقيقه يعني في اللغة. اللغة له ثلاث حقائق حقيقة لفظية لغوية وحقيقة عرفية وحقيقة شرعية لكي <تصفيق> ما نخلطوش الأمور ها؟ لكي ما نخلطوش فإذا جاءنا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية ولا العرفية ما يجب علي المكر المرام بهكذا يريد به الحقيقة اللغوية لأن الشرع الذي أنزله الله سبحانه وتعالى القرآن الوحي انما جاء لبيان الحقيقة الشرعية لا لبيان الحقيقة اللغوية الشرع جلال باش الحقائق الشرعية بل بالعباده بالعبادة الفلانية والمن مصروفين إذا الحقائق ثلاثة حقيقة اللغوية حقيقة شرعية حقيقة عُرفية اِذَا يقدم الحقيقةُ الشَرَعيةَ على غيرها إِلا إذا دل الدليل كما يقول الأُصُولِيّون أَنَّى إلا إِذَا دل الدليل على أنَّ المراد الحقيقَة اللغويةَ البذanesة الشرعي إذا لا بد من قَرِينة moved نُ OVERَّذْهَا لَا إذا نحتاج إلا قرينة لنخرج من الحقيقة الشرعية، إلى الحقيقة Ndawad ujawi, في كتاب الله n-nabi صلى الله عليه وسلم دليل على ذلك l النبي عليه والسلام nabi ujawi s ذكرت الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعده طبعا كل الحقائق ثلاثة ولا تقدم حقيقة على أخرى إنما المراد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المراد الحقيقة الشرعية وإن كان القران والسنة نزلا بلغه العرب لأن يراد بها الحقيقة الشرعية قلنا إلا إذا دل الدليل كما داب إلى ذلك العلم واهل الاختصاص أنه لا, يعني لا يعدل إلى الحقيقة اللغوية عن الحقيقة الشرعية إلا إذا ورد دليل على ذلك ورد دليل الدليل مثلا نحن نعلم أن الصلاة كما ضربنا لكم المثال الصلاة إذا وردت في كتاب الله وسنه النبي شخص من المراد بها؟ حقيقة شرعية التي قلنا صلاة ذات أفعال مخصوصة على وجه مخصوص مبتداه بالتكبير مختتمة بالتسليم واضح؟ هذه هي الصلاة إلا أن الصلاة في اللغة هي ماذا؟ هي الدعاء طيب هل يمكن أن نعبدل من الصلاة الشرعية بتعريفها إلى الصلاة اللغوية في كتاب الله عز وجل؟ نعم إذا دلت دليل وقد دلت الدليل على بعضها قول سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك صلواتك على الكراثين سكن لهم إذا صلي عليهم هل صلي عليهم صلاة دات ركوع والسجود كما هو معلوم الجواب طبعا لا إنما يراد بها ماذا يراد بها الدعاء قل ماذا يراد بها الدعاء لأن الصلاة تطلق ويراد بها الرحمة وتطلق الصلاة ويراد بها البركة يراد بها البركه اذا تصلي عليه بمعنى ادعو لهم بالبركه او ادعو لهم بالرحمه لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ال ابي أوفى وقد اتوا بمال للصدقه فقال اللهم صل على ال ابي أوفى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل ابي أوفى بمعنى اللهم اق دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم في رزقهم الى غير ذلك اذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتقلنا من الحقيقه الشرعيه الى الحقيقه اللغويه كان ذلك بقرينه يعني بدليل والا لكان المراه هو التي هي الحقيقة الشرعيه فكل ما ورد في القرآن والسنه من الالفاظ إنما يجب حمله على ماذا على الحقيقه الشرعيه لا الحقيقه اللغويه او العرفيه طبعا الحقيقه العرفيه الحقيقه اللغوية, اللغويه عرفناها ما نزل به لغه العرب وما هو معلوم عندهم في القاموس والمفردات ولكن مقصود بالعرفيه حتى نقرب المفهوم العرف عرفة عرف خاص وعرف عام العرف العام هو الذي تعارف الناس عليه لأمر ما عرف عام مثلا نجد مثلا إذا أردنا المقلمة مسألة في السوق مثلا نرجع إلى ماذا إلى عرف السوق في نفس المساله يسمى عرف عام بما تعارفوا عليه يعني بما اصطلح عليهم أن ذلك الشيء في البيعه الا ما هو مرضي كذا وكذا تتامل عرف الخاص هذا مشتمل على اهل الصلاح وقد تجدون من نقول لغه والصلاح. بمعنى ما صلح عليه اهل فن معين يسمى عرفا يسمى ماذا؟ عرف وهو للصلاح يعني ما اصطلحوا عليه في تعريف مسألة معينة من ناحية العبادة وإذلك نجد الصلاح النحويين الصلاح اللغويين الصلاح المحدثين الصلاح الفقهاء الصلاح الأصوليين وهكذا إذن هناك جملة من الاصطلاحات يعني ما اصطلح عليه أهل فن معين في تعريف شيء بذاته وضعها اذا هذه الحقائق الثلاثة اذا الصلاه عندنا في اصلها الدعاء وعرفنا ان المراد بالصلاه في, في الشرع هي هي ما شملت على افعال مخصوصه واقوال مخصوصه على وجه مخصوص مبتداه بالتكبير واختتمته بالتفسير واضح هذه تسمى صلاه وهي التي شرعت أقل الصلاة لدلك الشمس إلى غصق الليل وأقل الصلاة لليكلي إذا هي بقاعة الصلاة إذا هذه الصلاة هذه المقصود بها ذات رك ذات ركوع وذات سجود على هيئة معينة إذا هي الصلاة وهي المراد بها في قوله وقود الصلاة لماذا سميت الصلاة في الصلاة اختلف اختلف اختلف اهل العلم اولا قالوا لأن سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وربه فلما كانت صله بين العبد وربه سميت صلاة وقالوا سميت الصلاة صلاة للدعاء نفسه للدعاء نفسه يعني للمناسبه المناسبة لأن الصلاة على ماذا على ادعيه بل في كل ركن من اركانها الا وتجد معنى تجد دعاء وقال سميه الصلاه صلاه ماخوذه من الصلاة ومعناه صلاة هو عرق في اخر الذنب يعني في الظهر مؤخرته هناك يسمى صلوات عرقان قال وسميت الصلاه صلاه به لان الانسان ينحني في صلاته فينحني بذلك وسميت الصلاه قالوا صلاه ماخوذه من صلاه صليت الشيء طبعا اصيه بمعنى اقوم وجاجه وسميت صلاه بذلك لانها تقوم وجاج العبد ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا هذه كلها معنى لمعاني الصلاة إذن باب وقوت الصلاة هنا وقفة نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بوقوت الصلاة وإن مؤلفين رحمهم الله تعالى مقاصد كثيرة في تأريفهم فكل ينتبق مؤلفه بكتاب معلم نجد أن مثلا البخاري في صحيحه بدأ كتابه بكتاب بدء الوحي ونجد أن مسلم في صحيحه بدأ يعني كتابه هذا بالإيمان ونجد أن الترمذي وأبو داود وغيره من السنن كأبو داود بدأ كتابه الاستنجاح وبدأ الترمذي بالطهارة وهكذا ونجد أن الإمام مالك في موطئه بدأ كتابه بماذا بوقوت الصلاة طبعا كل من الأئمة رحمه الله رحمة واسعة أننا نجد أنه ذهب إلى غايه ورمز إلى أمر في تاليفه له قصد فيه فنجد أنه الصلاة تحتاج قبلها ماذا؟ تحتاج طهارة. وليس كذلك. طبعاً قبل الطهارة تحتاج الى ماذا؟ دخول الوقت. دخول الوقت. دخول الوقت. إذن إذا لا تصح الصلاة بدون طهارة، كما أن لا تصح الصلاة بدون. دخول الوقت ولا الطهارة اصلا إذن فدخول الوقت مقدم عليهما لذلك بدا الامام مالك رحمه الله تعالى موطئه بماذا بوقت الصلاه لانه السند الى قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه قمتم الى الصلاه معناه دخل وقت الصلاه فلذلك ابتداءا بالوقت فلهذا المغزى ولهذا المقصد بدا كتابه بماذا بالوقت قبل غيره ومن بدا بالطهارة طبعا إنما اراد انها شرط في صحه الصلاه ولا بد للشرط قبل المشروط وكذلك بالنسبه للوقت لانه شرط صحه فكذلك من قدم هذا او هذا إنما لهذه الغايه علم ما لكم لا تنطقون <تصفيق> <تصفيق> طيب ده كتاب باب وقت الصلاه قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك ابن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاه يوما وهو بالقوف فدخل عليه أبو مسعود الأنصار إلى آخر الحديث. قال القائل هنا هو ابن يحيى بن يحيى الميزي وهو عبد الله الميزي. هذا فقيه قرطبي أو كما يقول فقيه قرطبا. طبعاً في ضبطها توفي سنة ثمانية وسبعين بعد المئتين الثاني يعني 278 وثمانية قال حدثني يعني يعني الذي حدثه هو أبوه قال يحيى ابن يحيى الليسي وأحذر من نحيى هذا أبو محمد الذي ذكرنا أنه من الروايات عن الإمام الملك وهي أشهر الروايات يحيى ابن نحيى الليسي أبو محمد فقيه ثقة جليل. طبعا كان له أوهاب كما قال أهل الجرح كان عنده أوهاب توفي سبب عن مالك ابن انس الى بدل الهجره وقد مر معنا الصفابه في سيرته فلا نعيد ذكرها قال عن ابن شهاب وهو ابو بكر الفقير الحافظ الثقه العلم الجليل ابن شهاب توفي سنه 25 بعد المئه الثاني معناه 225 للهجرة أن عمر بن عبد العزيز ابن مروان طبعا بن عبد الحكم أمير المؤمنين ابن عبد العاص أمير المؤمنين كان من القلفاء الراشد خلافته كان خلافة زاهرة وفي وقته عم العجل في وقته عم العجل وطبعا لا أريد أن على كل واحد من بسيارته بين بنا المقام ولكن من باب البيان أننا ججد أن أحد من أرسله لم تكن الذاكرة ملكه أو الفرس يبحث عن الأمير طبعا برسالة منه فجاءه يبحث عنه طبعا هو كعادته ينظر إلى القصور لأنه اعتادهم انقصه وعمر بن عبد العزيز كان بيته كبيت الناس إن لم يكن اقلهم حالا فطبعا يبحث هو برسالته من ملكه ملك الروم وملك ملك الفرس فيبحث فسال راعي فقال اتنظر الى الرجل هناك المشمر هناك يذكر رجل شمراه هو. قال نعم قال يطلي بيته كذلك كي <تصفيق> صبره دياله ذاك الرجل ذاته هو لا اله الا الله يعني لدرجه طبعا العبد يؤمن صاحبه فانظر يطرق بيته وقال ذاك فاستقر فاستغربت من يبحث عن اصل ما هذا ليدخلها فاذا يجد ان امين من تقام له الدنيا وتقع في عهده على هذا المنوه نسال الله سبحانه وتعالى أني منهمنا الصواب والرشاد. اذا فقال هنا عمر بن عبد العزيز هذا كان على طبعا أمير المؤمنين في وقته وكان اميرا على المدينة. قال فدخل عليه عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير هذا من كبار المؤمنين. وهو ابن صحابه الذي هو الزبير ابن العوام. وله أخو اسمه عبد الله. أكبر منهم إذاً عروة ابن الزبير طبعا إذاً أبو عبد الله التابعي الكبير ثقة فقيه كان طبعا توفي سنة أربع وتسعين قال عروة ابن الزبير فأخبره أن المغيرة الشعبة صحابي الجليل بدري الذي هو ابن مسعود طبعا قتل تأسلم عفوا قبل الحديدية توفي سنة خمسين الهجرة اخر الصلاه يوما انظروا ان الحديث الذي نحن بصدره من اهميه الصلاه ذكروا السبب يعني انظروا اخر الصلاه يوما او رب الحديث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يعني معناه كان الائمه وكذلك المسلمون مهتمون بالصلاه اهتماما بيغة لا حب لمن طيع الصلاة حتى أنه أورد بشهاب القصة يعني ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دلاه لسبب معين وهو أن المغير المشور تأخر الصلاة يوماً يعني وكان طبعاً أمير بكوفة شوفوا وبيكون كان اميرا بها اخر الصلاه يوما الذي شغلها اخر الصلاه عمر بن عبد العزيز يوما واخر مغيره بن شعبه فكذلك الصلاه يوما نقلوا ذلك الكافرين لبيان عظم شان ماذا شان الصلاه ربما هذا سيأتي في الحياف الذي حصل بين أهل العلم لأنه يقولون كيف يغفل عمر عن وقت الصلاة لأنه قال أوئين كما قال في آخر الحديث أوئين جبريل هو الذي أقام لانه هذا استفهامي يعني يستفهم فهل معنى أنكر ولا يعرف التوقيت الجواب طبعا لا لانه ستاتينا الروايه الرواية التي وردت في البخاري ذكر أنه أخر صلاة العصر شيئا الرواية جمع الروايات يفيدنا في ماذا؟ في اخراج الاشكال الذي قد يتبادر إلى الذهن في الحديث وإذا سنأتيكم بروايات عديدة مما تقدم ذكر الرواية الصحيحة وذكر هنا نجد أن في هذا الحديث الرواية إنما ذكر صلاة واحدة يعني خمس صلوات وقت واحد رغم أن جميع الروايات فيها عشر صلوات مشينا المفروض عشر زوال وإنما كررت الصلاة في الوقت اللي. صار كم مرة صاروا عشر لأن لو صلى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وصلى به في ما بآخر في الوقت فصار عندنا وقتها لكل صلاة وقتها وقت في أولها ووقت في آخرها طبعا في الصحيحين وفي السنن وردت كل الروايات بعشر صلوات معناها ذكر الوقتين إلا في رواية الموضع الامام مالك اكتفى برواية ذكر فيها ماذا؟ التوقيت؟ قالوا هل أراد به التوقيت الأول أم أراد به مطلق التوقيت؟ أم أراد به مطلق التوقيت وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى إذا لاهميه الصلاة كنا أوردوا أن السبب الذي من أجله ذكر حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا قال فدخل عليه عروة بن الزبير قال فأخبروا أنه مغيرة ابن شعبة تأخر الصلاة يوما إذا التأخير حصل من من؟ من أولا من عمر بن عبد العزيز قال السبب في ذلك أنه كان منشغل بمصالح الأمة ليس بمصالح وإنما بمصالح الأمة فأخر الصلاة قليلا يعني لم يخرجها عن وقتها لأنه يربع بمثله أن يخرج الصلاة عن ماذا؟ عن وقتها وقد حصل في عهد الصحابة والله يعلم لم أخر الصلاة عن آه. حتى كادت أن تغرب الشمس كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعن الله اليهود والنصارى طبعا شغلونا طبعا نفس اليهود شغلونا عن الصلاه الوسطى معنى صلاه العصر فإذا كانت حتى أنه كانوا ان تغيب عنهم الشمس قبل صلاه العاشر إذن فهناك عذر لتأخير الصلاة سيأخذنا في باب الاعضاء ان شاء الله تعالى اذا أخر الصلاة يوما قال وهو بالكوفة وكنا كان ألمم عليها فدخل عليه أبو مسعود الانصاري وهذا عقب ابن عمري طبعا هذا بدري شهد بدرا توفي سنة أربعين الهجرة قال هذا ما هذا يا إيرا ما هذا؟ يا مويرة انظر أنه ترك الوقت لأن عندنا الوقت وقت اضطرار ووقت اختيار الوقت وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار والذي مطلوب من العبد أن يوقع الصلاة في وقت الاضطرار الى الاختيار بمعنى في أول وقتها ولذلك كانوا يعنفون دليل على ذلك كما عندنا قال ما هذا يا مغيرة طب لو اخر الصلاة خالينا ملازمة في الوقت لم يخرجها عن ماذا عن وقتها لسبب لعذر ما ومع ذلك قال ما هذا يا مغيرة واش الحوال ديالنا حنا شنو احنا ها انا مشياب مشيخر الصلاة جمعنا الصلاوات ولا ما جمعناش الصلاة جنوا قول اظول انا كانسمع سبحانك ربي العظيم والصلاه صله بين العبد وربه انت قطعت الصله بينك وبين الله اش كتسمي ماذا تنتظر ها الصله التي بينك وبين الله الحمد قلت لي قطعته قاطعته وقال لك مال البلايا كثروا ها ومال الامور ما تيسراش ها المحن ام الرزق ولا من دون الناس ولا الا اخره يرجع لنفسك لا لا ها رجع نفسك لانه احسن الصله بينك وبين الله جل وعلا ماذا ستجد ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا وايش التيسير وجلس هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ما من يكون هناك من يكون من القليل هناك القليل ما رزقك من من القليل هناك ترى نفسك أغنى من يكون هناك من يكون هناك بالله جل وعلا هناك من هناك من هناك كيف هناك من اه احنا ما عندنا الامر خصنا احنا نوصلوا لدرجه انه اللي عندنا الامر سيال طبعا هذا ولا يلقاه إلا اه صبره ولا يلقاه الا حظ عظيم معناه هو تلقى الحظ عظيم هو لما يسوي عندك الامران كي كاين كيما كاين بحال بحال يمكن يا وقت ارس سكينه ولا ابو يماكي لما تكذب على راسها من كتم داءه قتل من كتب داءه قتل ولكن اذا عرفت الداء سهل عليك ايجاد الدواء ولكن شيء حنا هذا حمد يلاش دفع المجبر آه؟ ولكن إحنا شخصنا خس خسن الحمد يكون منه، نعم. تحمد الله سبحانه وتعالى عندما يستوي عندك الامر كأنه وجد أو لم، ومحارم. عباد لو سلم الله قد حزن خيري الدنيا والآخرة، آه؟ علاش لأنه بس إيمان بالقدر خيره وشره مجازع. نهار كين نهار بكين نهار لأخرين لا الناس ونهار يشتكون كل جديد يشتكون أعلاس أعلاس ف... لأن الله سبحانه وتعالى أراد أنه آج لا يفعل الله بعذابكم وما يفعل الله سبحانه وتعالى من المحنة يغنون يزيدون في ممكن شيئاً؟ يلقصوا في ممكن شيئاً؟ لا إنما هي مسألة أعمالكم السباب انما هي اعمله بواشي علاه فما لقى خير فليحمد الله وما لقى غير ذلك فلن منال اجمع راسك الله يرضي عليك خصك تصلح العلاقه الكبار بينك وبين الله خلي الصله بينك وبين الله واتيقا باش الا تكلم يدك سبحانه وتعالى فرج ماذا نعم هذا اللي خصنا حنا و اللي قال يا رسول الله اجعل لك nis salę. Kalauzit. Dlatego i ما قدرت إغواءات، زيد وزيد ها انت في الاغواء أنت في الشهوات انت في ملها عن عندك لله جل وعلا، وعلى ها انت انت ترى نحن في غفله احنا غافلين ده كان نبي صلى الله عليه وسلم ها اقتربت الساعه ده انت شق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال تقديم وتاخير في الايه Ixtarbe الساعه وانشق القمر al الساعه Ixtarbe di sa'at walshqa. Anshqa fi al sinnam ghana ونقيزي معها ها شو الان الآن ما دبق على موكل يات إلى الماديات هي لك تصرفها وهي لك تحكم فيك وانتهيت الامر الأمر بين ماذا بين أنك صرت منهى غافل عن من عن رب المريات Subhanahu wa ta'ala dla. Ujdery, kellebib, bagać, kur, irzyj il-wła, człowala, ma Allah, Subhanahu wa ta'ala za' kelleb, bi idni, la. وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ما كيش تجريب اذا قال الله سبحانه اذا وعد الباقي جل وعلا ماذا اوفى سبحانه وتعالى ووفى سبحانه فاذا الزام يا عبد الله وترى عجبا وترى عجبا لله سبحانه وتعالى اذا بقي ان شاء الله تعالى هنا نجب عن بعض الاسئله الله طبعا ما شاء الله الاسئله تواردت ادي سي ان شاء الله طبعا سنتكلم عن الاستفاره المرجو ان تبين أمم المحاضر تازوريد العامل المعمول في ملكية أو من الدين مملكة ما معمول أصلا والعامل فيها قبلها الحمد لله يا رب العالمين ملكية يوم الدين هذا بالخصم ما بيشمل كل اللغة ها هنا طبعا يقول هنا ما حكم هذه البرامج والمسلسلات التي تعرض على الشاشات فلكله كلها حرام بي الا ما كانت هادفه وليس فيها محضور شرعي والسبب في ذلك شوف انا كنت بالأمس في اليوسفية ووصلني خبر والله الذي لا رب سواه قبض المضجع الذي لا رب سواه تاثرت اثرا بالغا قال ليش تحكيوا يحكي ويشيم سلسال راك يجيبوه دبا مع سميته خلود ولا بقور ولا بقر هندي مصيب الكحلة بعد منين جابوه على عين السبب لا تصمم صممت رخص من البكين مصيبه مصيبة لدينا الشر البلية ما يتحدث قالك شي واحد فيهم شنقراسوه دار واحد طريقة لم بينها يوليدان الناس را ما كيفهموش يعلمش شوف قالك يجيبوا الافلام شما كتسعدوا على الجهة الماء وتعلمي الناس يفاجه كيف يقتلون كيف يزرقون كيف يخون شوف فإذا به در طريقة قالك وطلع فك سميته ودفع هذاك فإذا به يخسنك طبعا هو ذكي ناط شابه بل هو طفل تسع سنين الذي ناط في يسع سنوات. تسع سنين شاف هذاك شي طلع الاسطاح بغا يطبق يصحبتك شي بي البحر قالك داد العقدة صوبها وطلع فك لك الصندوق għaj u sondok, n-wadi العود rud فمات الولد Ta you ila. Subhanallah. Subhanallah. So I'm